بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالأرض إلا أن تكون سجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه وَاسْتَغْفِرْ لِلَّهِ عَلِيٍّ يَسِيرُ إِنْ تَذَرُ تَنِيقُ كَذَا هِرَ مَا تُنْهَا عَنْهُ نُك أكبر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل ظل الله به بعضكم على بعض لل رجال نصيب من ما وللنساء. من كتنص، واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء. ولكل جعل ما مواليا مما تأكل والذان والاقربون والذين عقدهن أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله العظيم